إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي الساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته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 قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب واننا له لحافظون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه, وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال لسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهمن متكأا وآتت, وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أَيْدِيَهُنَّ وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إِلَّا ملك كريم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 واتبعت ملة ابائي ابراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من, من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها, سميتمها انتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خير للذين آمَنُوا وكانوا يتقون وجاء إِخْوَةُ يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم مكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أَلَا ألا ترون أن أو في الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه إننا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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير أهلنا, ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بغير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا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 فَلَمَّا جهزهم بجهازهم جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ العير مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا قالوا إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا تفقدون عَلَيْهِمْ مَاذَا تفقدون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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كذلال ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا, إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 قال بل سولت لكم أنفسكم فسخهم امرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أَوْ تكون من الهالكين قال إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وحزني إلى الله وَأَعْلَمُ من الله ما لا تعلمون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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بمضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وَأَخِيهِ إذ أنتم جاهلون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 أنهم قد كذبوا جاءهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب